لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلء المكنون جزاء بما كانوا يعملون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 Vanaf het begin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 لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين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 كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تازلوا من رب العالمين أف الحديث أنتم مدينون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.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 وكذبين الظاهلين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم